أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الله خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل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 أيها الجاهلون ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبل لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين بَلِ اللَّهَ فَاعْبُدْ وَكُمْ مِنَ الشَّاكِرِينَ وَمَا قَدَرُ اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ وَالْأَرْضُ جَمِيعًا وَالْأَرْضُ جَمِيعًا قَبْضَتُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَالسَّمَاوَاتُ مُقْطَعَةٌ بِيَمِينِهِ سُبْحَانَهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى عَمَّا يُشْرِكُونَ صَدَقَ اللَّهُ